انتم معنا وبع كنا قد بدانا في الحديث في هذا الحديث مع في نهايه اللقاء الماضي ونحاول ان نسترجع الحديث من بدايته مره اخرى الحديث بدايه وطبعا موجود في لكن في باب التواضع طبعا كما ذكرنا سابقا أيضا الحديث مخرج في ابن حبان ومخرج في السنن الكبرى للبيهقي أيضا إضافة إلى ما ذكرناه آه بداية آه من الأمور التي يعني نبينها من خلال كل حديث حول مطابقة الحديث للترجمة هل هناك مطابقة أم لا؟ لو راجعنا الكلام اللي ذكرناه في اللقاء الماضي طبعا قلنا أنه في كتاب الرقاق وفي باب التواضع فهل هناك مطابقة بين الحديث وبين الرقاق؟ هذا واضح هل هناك مطابقة أيضاً بين الحديث وبين التواضع؟ هناك كلام للحافظ ابن حجر في هذا القطار ولكن بإشارة عابرة لما اتكلم كما ذكرنا عن معنى التواضع ما هو منقل لنا الأحاديث أو بعض الروايات في ذلك ذكر رواية سيدنا أنس في موضوع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أنه شرح هذا الكلام في أبواب الجهاد أو في بواب الجهاد إلى آخره لكن الإمام العيني في نفس القطار نقل كلاماً يتعلق بهذا الموضوع حينما قال او نقل عن البعض لا مطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة يقول أنه ليس من التواضع في شيء يعتبر لكن أقال أن الأفضل والمناسب كما يقول أن يكون هذا الحديث متعلق بالباب الذي قبله وهو من جاهد نفسه إلى آخره نقل كلام للكرماني في هذا الموضوع الذي يبين أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل وما إلى ذلك من هذا القبيل فيه إشارة أيضا إلى التواضع يعني إذن هناك من قال إن هناك علاقة بين الترجمة وبين الحديث وهناك من قال بغير ذلك فعليكم أن تحققوا هذا الأمر وتغاجعوا هذا الأمر هذا هو الجانب الأول المتعلق بعنوان الترجمة وما إلى ذلك اتكلمنا عن معنى التواضع سابقاً اتكلمنا عن رواية سيدنا أنس اللي أشرت إليها الآن اتكلمنا أيضاً عن بعض الروايات كرواية النسائي اللي ذكرها في هذا الموضوع وهي رواية حق على الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا طبعا بالكلم برضو عن موضوع التواضع إشارة إلى الحس على عدم التكبر وعدم الترفع وما إلى ذلك من هذا الكلام برضو نقل كلام للإمام ابن بطال في هذا الموضوع بيّن فيه قرأته عليكم اللقاء الماضي اللي هو برضو هوان الدنيا على الله وتنبيه على ترك المفاخرة والمباهاه وما إلى ذلك من هذا الكلام كل ذا داخل تحت قضية باب التواضع يعني برضو هو متعلّب بنفس الموضوع نقل أيضاً كلام الإمام الطبري في هذا الموضوع اللي هو في التواضع مصلحة الدين والدنيا وبيبين من خلال الرواية التي تتكلم عن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة التسابق وما إلى ذلك يدلل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في اللقاء الماضي قلت لحضراتكم بعد ذلك في كلام كثير لابن حجر في موضوع رجال الإسلام فلا بد أن تراجعوه جيداً وتبين هذا الكلام وتبين الطبقات التي احتوى عليها إسناد هذا الحديث أو أكتفي معاك كما اتفقنا ما ذكره ابن حجر حول إسناد هذا الحديث ألاثم؟ هذا سبق أن أشرنا إليه كما قلت في اللقاء الماضي بعد كده بدأنا نعرض أو نستعرض نص الحديث بدايته كما ذكرنا من عاد لي وليا إلى آخر الحديث وطبعا نتكلمنا أيضا نتكلم عن قضية الحديث القدسي والفرق بينه وبين الحديث النبو هذا كلام حضراتكم حفظيونه من المدهيات يعني انتقل بعد كده يبين لنا بعض ألفاظ الحديث وبعض الاستشكالات التي تتعلم بهذا الموضوع يعني من عادى لولياً فما المراد بالولي؟ ما المراد بالولي؟ يعني هذه فيها كلام كثير طبعا لكن هي تحمل على زي ما فصرها ابن حجر العالب بالله المواظب على طاعته وعبادته وطبعاً الحديث يتكلم عن الفرائض ويتكلم عن النوافل وما إلى ذلك طبعا يبقى مخلص في العبادة ومواظب على العبادة عبادته, عبادته لله لا يدخلها الرياء إلى غير ذلك وبعضهم يفسره تفسير لغوي غير هذا الكلام أتكلم عن قضية المعادة وأيضاً اتكلمنا فيها في نهاية اللقاء الماضي من عاد لي المعادة لما اتكلمنا عن أن لفظ المعادة ظاهره أن المعادة تقع من الجانبين وبينا ما أجاب به الإشكال وجود أحد يعاديه لأن المعادة إنما تقع من الجانبين طيب حينما نقول ان المعاذاة تقع من الجانبين ويقول لي من شأن الولي أن يقتصد بصفات لا تكون فيها المعاذاة يكون فيها الحلم يكون فيها يعني أن يصفح عمن تطاول عليه أو جهل عليه أو شيء من هذا القبيل فأجاب إجابتين إجابة متعلقة بمسألة أن المعاذاة تقع من الجانبين حينما تكلم ان المعادة لا تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية ولكن قد تقع مثلا عن بغض أحد الطرفين للآخر أما بالنسبة للوليد فيكون حبه لله وبغضه في الله يعني لا تدخل فيها هذه المسائل وقلنا أيضا للإجابة الأخرى قد تطبق المعادة ويقول قوعها من أحد الجانبين بالفعل، ومن الآخر بالقوة، وليس, بالقوة وليس, بالقوة وليس بالفعل خلاص؟ انتهينا من هذا الـ الـ الكلام من عاد لي ولياً إذن عندنا هذه جزئية مهمة هي والحديث كلته استشكالات في الحقيقة ويحتاج إلى إجابات متعددة نحاول يعني هو مستوفي أكثر في الفتح طبعاً زيما حضرتك ربنا راجعت الحديث فهو في الفتح مستوفي تماماً فيه في العين بعض اشارات بسيطة جدا آه قد آه الكلام اللي موجود في الفتح يغني عنها إلى غير ذلك لكن إذا حبيتوا تستعينوا بالعيني في مسألة رجال الإسناد وما إلى ذلك ماشي المهم من عاد لي طبعا طبعاً هو بالكلم عن إن نفظ لي طبعا هي من عاد لي، منعاد عاد ولياً لي، فتصيل صفةً، قال لكن في تقديم لي على ولياً، فصارت إيه؟ غير ذلك يعني، خلاص، لكن إيه ما المراد بمعنى من عاد بي هل المعاداة كانت من أجل الولاية؟ أم المعاداة كانت من أجل شيء آخر؟ هل عداه من أجل ولايته كاتب الشيخ عن ذلك هذا الكلام طبعا العبارة على ما تدلنا على يدلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن رب العزة جل وعلا في قوله من عاد لي وليا هذه الجملة على ما تدل يتدل طبعا دلالة الواضحة التحزير من معاذات أولياء الله التحذير يعني كأنه اسلوب فيه تهديد لكل من يعادي عبد الوقت تضمن التحذير من قلوب أولياء الله لكن الشيخ قال هذا الكلام ليس على إطلاق لكن في الحقيقة هو الأخذ به على الاطلاق هو الأولى مع أنه قال كلام ده أو بيقول يستسنى منهما إذا كانت الحال تقتضي نزاعا بين وليين في مخاصمة أو محكمة في نزاع بالطرفين لكن ميباش المعاذان لقصد المعاذاة يعني ليست لها أسباب واضحة لأنه دلل على ذلك إن النزاع قد يقع بين طرفين ودلل ودلل على ذلك يعني والله أعلم بصحة هذا الكلام يقول جرى بين أبي بكر وعمر مشاجرة وبين العباس ويعني وعلي وما إلى ذلك ولكن هو على هذا الكلام يعني عقب يعني ممكن هنا نقول هل معاذات الوليد وتحزير النبي صلى الله عليه وسلم منها على إطلاقها أم هل المعادات للوليد أو لأولياء الله التحذير فيها على إطلاقه أم لا طبعاً هو بدأ الرأي الأول بعد كده قال أنها ليست على اطلاقها وأتى بصورة معينة التي ذكرناها الآن لا لكن عقب على هذا وقال إن المعادات للوليد في الغالب تكون ناشئاً عن الحسب له لولايته هذا التعقيب الذي ذكروا عند حضركم الذي هو تمنى زوال الولاية وكلام من هذا القمر لكن رجح ثاني قال إيه؟ ما ذكرناه أولاً هو الأوجة ما ذكرناه أولاً هو الأوجة التحذير المطلق من معادات أولياء الله التحذير المطلق من معادات أولياء الله خلاص؟ هذه العبارة الأولى في الحديث من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب معنى الإذن إذن هنا إيه؟ معنى آذنته هل هو الإعلام؟ ولا كلمة بالحرب؟ برضو نبين الروايات الوالدة فيها في روايات متعددة في هذه اللفظة علينا أن نقف عليها أيضاً وهي يعيد الكلام ثاني مش هيعيده ولكن يعني هيعيد الموضوع الإيزال ربنا اللي بيقول من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب يبقى الحرب تقع بين الله وبين هذا المعاذي وكيف تقع الحرب من الله ده مرضو أو يقول ايه وقوع المحاربة وهي مفاعلة من الجانبين مع العبارة لعدكم بالنص مع أن المخلوق. في الخالق يعني تحت إرادته وتحت ملكه جل شأنه إلى آخره طبعا ليس هنا المقصود العذاوة الحقيقية ولكن هو المقصود التحزير من إهلاك من يعاد الله جل وعلا كما قال في آيات سبت الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله هو كاتب طبعاً إجابة عن تحفراتكم أنا بيقول إيه إن الحرب تنشأ عن العداوة والعداوة تنشأ عن المخالفة وغاية الحرب الهلاك والله لا يغلبه غالب كما يقولون أو لا يغلبه أي شيء يعني وريع وصل إلى المعنى الذي ذكرناه أن من يخالف منهج الله أو من يعادي أولياء الله فقد تعرض للإهلاك من قبل الله جل وعلا تعرض للإهلاك المقصود بالعذاوة والمقصود بالحرب الذي ورمت الحديث لكن ذكر معنى أصدوه يغني على الكلام الماضي بعد كده بيقول, إيه؟ بيقول في هذه العبارة أي في قوله فقد آذنتُهُ بالحرب قَذِ آذَنتُهُ بِالْحَرْبِ يقول فيها تهديدٌ شديد نقولنا الكلام من البداية معنى أن الحق جل وعلا يقول فَقَدْ آذَنتُهُ بِالْحَرْبِ إذا كان الحرب بين العبد وبين الخالق فلا شك أن فيها الهلاك والإهلاك يقول لأن من حارب الله من حاربه الله أهلكه يعني كأنه يريد أن يقول التعبير هي لتعبير مجازي وليس تعبيرا حقيقيا أسلوب بلاغي لأن من كره من أحب الله خالف الله يعني حينما الشخص يكره أولياء الله هذه محاربة لله وإن كانت ليست على حقيقتها خلاص ومن خالف الله عانته ومن عانذه أهلكه إذن المقصود من العبارة الموجودة في الحديث هي الالتزام بطاعة الله في ذلك الأمر يعني بمعنى إيه؟ أن يكون الإنسان محباً لأولياء الله محباً للطائعين من عباده برضو مفهوم المخلفة حينما يكون الإنسان محبا لأعداء الله يبا كأنهم في نفس الاطار وفي نفس المعنى قل الكلام إيه اللي يقول عبد الحرب يقول لما كان ولي الله من تولى الله بالطاعة والكلام من هذا القليل تولاه الله بالحفظ والنصرة إلى آخره فعدو ولي الله عدو لله ومن عذاه كمن حاربه ومن حاربه فكأنما حارب الله عز وجل خلاص. انتقل بعد كده إلى قوله وما تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ أو أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ طبعا نتكلم عن أحبُّ فهي الرفض والنصب والكلام ده لكن هنا هنتكلم عن المراد بعبارة افتَرَضْتُ عَلَيْهِ هل المراد بها؟ جميع فرائض العين والكفاية أم أن الأمر قاصر على الفروض العينية فقط يعني المقصود بالعبارة ها هنا هناك من قال جميع فرائض العين والكفاية من فروض الكفايات احنا عارفين معروف حكمها يعني الآن إذا كانت تقسير من الجميع فيها كما تحفظون فالإثم واقع على الجميع أيضاً لكن الشيخ رجع رجح الاختصاص بما ابتدأ الله فرضيته يعني كأن فيها الرأي والرأي الآخر وكنت أرى أن الرأي الأول هو الأرجح أنها شاملة لفروض العين وفروض الكفاية كذلك لأن التعبير بالفرضية يشمل الأمرين معاً التعبير بالفرضية يشمل الأمرين معاً بلحظ في هذا الحديث ان في كل فقرة الإمام ابن حجر عليه رحمة الله بيبين بعض الفوائد المستفادة منها أو بيشير إلى بعض الاشارات المتعلقة بالحديث يعني هنا, هنا حينما ذاكر عبار وما تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بَشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اَفْتَرَطْتُ عليه اتكلم إن أداء الفرائض أحب الأعمال الأعمال هذه معروفة الـ الـ الإتيام من فرائض امتسال الأوامر والكلام من هذا القبيل والانقياد لله وإظهار عظمة الله وربوغية الله وما إلى ذلك كل ذلك داخل في هذا الأمر برضه بين من خلال هذه اللفظه فيقول الذي يؤدي الفضل قد يفعله خوفا من العقوبه ماشي ومؤدي الفضل لا يفعله الا ايثارا وما الى ذلك سيجازى بالمحبه لان العبارة، بعد كده لما يتكلم عن النوافل بعد الفرائض حتى إيه؟ تتحقق محبة الله سبحانه وتعالى للعبد وبعد كده لما يتكلم فإذا أحددته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره إلى آخر ما هناك في الكلام خلاص إذاً عندي الفرائض هذه المرحلة الأساسية يتم التقرب بها إلى الله جل وعلا وبعد كذا ينتقل إلى موضوع النوافق خلاص قال وما يزال طبعا في رواية وما زال وفي رواية وما إيه؟ يزال يتقرب إلي يتقرب المرد بالتقرب إلى طلب القرب من الله جل وعلا يعني من يطلب القرب من الله فلا بد ان يكون محافظا اولا على الفرائض انتهينا منها لكن لا بد ان يكون ملتزما ايضا التزاما كاملا باداء جميع الواجب من جميع الواجب خلاص لكن هناك تعليقات بسيطة كده متعلقة بقضية القرب من الله جل وعلا أو التقرب من الله جل وعلا خلاص نتكلم عن الخصوصية في الدنيا من ذلك الأمر نتكلم في الآخرة الجزاء برضوان الله جل وعلا نتكلم عن ان قرب الارض الرب من الله بالعلم والقدرة ولكن خوص الناس بكذا والأولياء بكذا يعني أشياء متعلقة بهذا القص يتقرب أليا بالنوافل حتى إيه في, أحبه في بعض الروايات حتى أحببتو فعاوزين المقارنة بين الروايتين بين رواية تحبه وبين رواية أحببتو لكن بناخذ من هذه العبارة زي ما الشيخ بيقول ان محبه الله لا تتحقق بمجرد الكلام ولكن تتحقق بملازمة العبد الاداء النوافل طبعا مش هنقول بقى انه ملتزم بالنوافل وهات الفرائض انت هنا من قالب الفرائض هذه طيب بيقول ان محبه الله لا تتحقق الا باداء الايه جميع النوافل هل يعني ذلك ان النوافل تقدم على الفرائض طبيعي لا زي ما قلت بس هو هنا في هذه الجزئية اي اهو الفرائض احب العبادات المتقرب بها الى الله فكيف لا تُنتِجِ المحبّة؟ يعني هو قال في البداية التقرب إلى الله بالفرائد وبعد ذلك قال وَمَا يَزَالْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ نضعم بعد الفرائد خلاص فهنا ما فيش مفصال بين الفرائد والنوافل في قضية القرب وقضية المحبّة أنا أقول إيه؟ إذا أقول لكم الإشكال أو السؤال الفرائض أحب العبادات إلى الله فكيف لا تنتج المحبة؟ فهنا فسّر إن المراد بالنوافل ما كانت محتوية للفرائض أيضاً إذن الجمع بين الأمرين معاً لأنه قال بالنوافل حتى بعض الروايات بعد الفرائض إذن النوافل مكملة حاوية للفرائض ومكملة للفرائض النوافل تحتوي على الفرائض ومكملة للفرائض وهناك من قال أن العبد إذا أدى الفرائض وذاوم على إتيان النوافل يؤدي به ذلك إلى محبة الله إذن محبة الله لا تتحقق إلا بالأمرين معا فلا تتحقق بالنوافل وحدها قلنا أنهم لابد أن يكون مؤدياً للفرائض أولاً وبعد ذلك تأتي النوافل حتى تتحقق المحبة كما قلنا خلاص؟ ولذلك هو حينما جاء يشرح بعد ذلك وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترحته فتكلموا عن موضوع الفريضة يبقى يدلنا ذلك القاطعه على أن النافله لا تقدم على الفرض على ان النوافل لا تقدم على الفرض خلاص والتقرب إلى الله لا يكون إلا بالأمرين معا لكن البداية هي الفرائض ثم تاتي في المرحلة الثانيه هي النوافل خلاص انتقل إلى قوله كنت سمعه الذي يسمع به ايضا في روايات في هذا علينا ان نقف ايضا على بعض الروايات ان في روايه الذي يسمع في روايه يسمع به وبصره الذي يبصر به وفي روايه عينه التي يبصر بها وغير ذلك من الروايات في ذلك <تصفيق> أيرل بنجد أن هنا بيسأل برضو سؤال ظاهره فيه إشكال كيف يكون الحق جل وعلا سمع العبد وبصر كيف يكون والكلام عندكم في الفتح يعني واضح فأجاب عن ذلك بعدة إجابات بحوالي سبع إجابات في هذا الموضوع أريد أن هذه الإجابات كده بشيء من التأني الإجابة الأولى يقول ان الكلام ورد على سبيل التمثيل الإجابة الأولى يقول ان الكلام في قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يقول إن ذلك ورد على سبيل التمسيل خلاص يعني أي معنى على سبيل التمسيل يعني المقصود بها أن العبد آثر أمر الله جل وعلا وكاتب الكلام له والمعنى كنت سمعه وبصره في إثاره أمري فهو يحب طاعتي إلى آخر ويؤثر خدمتي كما يعني الأمر شبيه في يعني في مسألة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يصر به يعني الأمر ليس على الحقيقة ولكن على سبيل التبثيل كما ذكر الإجابة الثانية تبين أن المقصود بالعبارة أن العبد بكل جوارحه مشغول في طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يسمع إلا ما يقول الله ولا يبصر إلا ما أمره به الله جل وعلا وما يرضي الله سبحانه وتعالى برضو كلها مبنية على المجهز كلها ليس الأمر على حقيقته برضو ذكر في الإجابة الثالثة أن الحق يجعل له يحقق له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره ماشي برضو من الإجابات بيقول كنت له في النصرة كسمعه وبصره يعني استجابة الله للعد ونصرة الله للعد يعني قربها منهم كقرب السمع والبصر وما إلى ذلك في المعاونة على العدو وفي الانتصار وما إلى ذلك في إجابة خمسة اعتبر كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به في المحافظه على سمعه وبصره يعني كنت حاز لسمعه الذي لا يسمع الا ما يحل استماعه ودي قريبه من بعض الاجابات التي مرت علينا منذ قليل الاجابه السادسه اعتبر ان السمع بمعنى المسموع ان السمعها هنا بمعنى المسموع فلا أن هذا العبد لا يسمع إلا ذكر الله جل وعلا ولا ينشعر إلا بذكر الله وبمناجات الله سبحانه وتعالى فصار كده كأنه سمع الله وبصره وما إلى ذلك في الاستجابة والطاع هناك إجابة أخيرة ليسرعة إجابة الدعاء لكن في رأي قلم جازل عن نصرة العبد وتأييده وإعانته وفي كلام للإمام الخطابي وده برضو هذه الإجابات كلها متضمنة لبعض الإجابات التي سبقت اللي هي يراد بها توفيق الله للعبد في أعماله الدنيوية بهذه الأعضاء اللي هي بالسمع والإيد والبصر وتيسير المحبة لله سبحانه وتعالى بأن يحفظ الله عليه جوارحه يحفظ عليه أيضاً سمعه وبصره خلاص بعد ذلك انتقل إلى قوله وإن سألني برضو ورد فيها بعض الروايات وإن سألني عبدي أعطيته ما سأل ولئن استعازني أعزته مما يخاف إلى غير ذلك وإذا استنصرني يعني أيضاً في روايات متعددة في هذا الجنب أيضاً نود أن نقف أيضاً ما الذي نستفيده من هذه الروايات مثلاً مجرد هننقل روايات فقط ولكن نود أن نبين إيه الأمور اللي نستفيدها من هذه الروايات يعني لما نتكلم عن مسألة السؤال والاستجابة لما يكلم عن مسألة الاستعاذة لما يكلم عن مسألة الاستنصار وإذا استنصرني ما الذي يستفاد من هذه الروايات على أصل طبعاً ما زال الكلام موصول بقوله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وهنا الكلام وإن سألني إلى آخره لأن إطار الحديث كل مبني على الفرائض والنوافل لأنه ترتب على الالتزام بالفرائض والالتزام كذلك بالنوافل والثبات عليها تحقيق محبة الله واللي ترتب عليها قال كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره ترتب عليها أنه إذا سأل أجيب إلى آخره ما هناك من هذا الكلام طبعا لشك أننا نعلم جميعا أن المراد بالنوافل جميع الأعمال المندوبة الأمر لا يقف عند الصلاة مثلا ولكن كل ما هو من النوافل سواء كان أقوالا أو أفعالا أو ما إلى ذلك خلاص أيضاً عرض لنا الإمام ابن حجر هاهنا بيقول أن جماعة من العباب والحكماء دعوا وبالغوا ولم يجاموا وغنى بيقوله ان سألني أجدته أريد يقول كيف نجمع بين الروايات وبين هذه العبارة كيف نجمع بين الروايات التي تدل على أن العبد إذا تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض أنه إذا سأل الله أجابه فيقول إن هناك جماعة من المخلصين أو من كذا وكذا من العباد ونفذ العباد نفذ معروف يعني لا يستحق الإنسان أن يكون عبد القرآن حينما يعبر بالعبودية أو السنة عدل بالعقودية معناها ان ذلك وصل إلى الدرجة العليا ماشي. فلذلك هنا كان تعبير الشيخ أيضا إن جماعة من العباد والحكماء دعوا وبالهم ولم يجابوا فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ حد قرأ كده يقول لي؟ صدر الوقت، ماشي هو بيداري سديه كله كله خطي اطرافه استجاب الله له في حياته ثلاث ما يعجله في الدنيا او يدخله له في الاخره او يصل عنه او من السوء بقدر ايه هنا برضه يعني كلام الشيخ ابن حلا يعني داخل تحت هذا الامر ايضا ليس بنفس النص ولكنه يدخل تحت هذا الايه الامر يقول ان الاجابه تتنوع ليس شرطاً أن يجاب بما طلب يعني فتارةً يقع المطلوب ليه دخل ما آه. اللي هي أن يعجل له في الدنيا زي ما زملكم ذكر لنا الحديث خلاص يقول لي تارةً يقع المطلوب بعينه على الفور ماشي خلاص إنت هنا من دي يقول وتارةً يقع ولكن يتأخر اللي هو أغير ممكن تحمل على يتدخر له في الآخرة لكنه هنا بالكلام إيه؟ تأخير الإجابة يعني تأخير الإيه؟ الإجابة بيقول وثارة تقع الإجابة ولكن بغير ما خرم غير المطلوب لي برضو ممكن تكون دخلة تحت يرفع عنه من السوء بقدر إيه؟ بقدر ما دعاه خلاص؟ لأن قد لا يكون في المطلوب مصلحة العب الله اعلم بعباده كما نعلم جميعا خلاص يعني في التأخير مصلحه للعبد في ذلك الامر التأخير في ايه في مصلحه للعبد في ذلك الايه الامر خلاص طبعا وبيقول على هذا الكلام بجانب الكلام اللي قلناه لا كنا بنتكلم عن ان النوافل يراد بها وكل الأمور المندوبة بالأقوال وأفعال من صلاة وزكاة وصيام وما إلى ذلك من هذا الكلام الحديث يدلنا أيضاً على أهمية الصلاة وعظم قبل الصلاة يعني رغم أننا قلنا النوافع العامة لكن الصلاة تأتي في المقدمة لأنها التي ينشأ عنها محبة الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك والقرب من الله جلوا على طبعا زي في الحديث وجع لك حضراتكم هذا الكلام فلا داعي الى ان نعلق عليه خلاص اا عن موضوع ذكر روايه وجع لك قطع في الصلاة وانها من بسناد صحيح كلام من هذا القبيل باعتبار ان الصلاه تحتاج الى مجاهده ومغالبه وما الى ذلك من هذا الكلام لكن برضه نقل حديث سيدنا حذيفه ها مين يقراولي كده من عندكم من النص كده ويقول من اوليائي واصفياي من تمست ويكون من اوليائي واصفياي ويكون رجال جوري مع النبيين والصديقين والشهدى ثم رنا رجلين بقى ويقولوا من اوليائي واصفياي في هذا الحديث يعني الشيخ ذكر بناء على انه يدل على ماذا يعني بيتكلم عن الصلاه ولا بيتكلم على العموم خلاص يعني ذلك من ويقول من اوليائي واصفياي طبعاً قد يُحمل على العموم وقد يُحمل على الخصوص والأولى أن يُحمل على العموم نحن في البداية لما فسّرنا معنى الولاية أو معنى الوليد هو من أخلص من واظب على طاعة الله وعبادته وأخلص فيها إذن الأولى أن يُحمل على العموم طبعاً نحن عارفين هناك طبعاً نجيء أتكلم عن هذا الموضوع بعض المخالفين راح نستدل بحديث اللي هي مساله سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولا ان سالني ولا ان ولا لا اخره استدل بحديث عبدي اطعني تكن ربانيا تكون لشيئكم في وهذا طبعا كلام يعني ما رايكم في هذا الحديث من اللي قرأ عنه كان عبدي أفعني يذكروا علي أنه حديث كدسي تكون ربانياً تقول للشيء انا قلت الحديث ده على عبارة اللي ذكرها حديث سيدنا وحزيفة ويقول من أوليائي وأصفياني هذه رواية ذكرها الإمام ابن حاجم لكن الرواية الأخرى معروفة أنها رواية صحيحة الرواية التئاطية آه طبعاً رواية إيه غير صحيحة لأن طبعا لأنه هنا بيتكلم ويكون من أولياء وأصفياء كمان بيتكلم عن موضوع القلب وخواطر القلب هل تؤثر ولا لا تؤثر وما إلى ذلك من هذا لكن طبعا نحن عرفين لا يلتفت إلى أي شيء إلا إذا كان موافقا الكتاب والسنة شفر هذا الكلام عند حضراتكم في داخل الكتاب لأن طبعا بيقولت تكون ربانيا ومسألة متعلقة بقضية العصمة والكلام ده معلوم يقينا أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء هذا كلام لا جدال حوله كاتب هو والعصمة للأنبياء فقط ومن عداهم فقد يخطئ هذا أمر معلوم حتى عندكم في علم الحديث معروف لما نجد نتكلم عن عدالة الصحابة ليس معناها أن الصحابة لا يخطؤون فالعصبة ليست إلا للأنبياء ليس معناها أنهم لا يخطؤون هو بشر يخطئ لكن لكنهم في منزلة اعلى من غيرهم أي نعت بإجماع العلماء العدالة وما ذلك من هذا الكلام ولذلك حينما نقرأ وحضرتكم تقرأوا معنا في كتب الرجال وما إلى ذلك وما مراتب الجرح والتعديل يعني المساله لا تحمل انما يكون مثلا فلان يخطئ قليلا الخطا ده منه الخطا موجود فهنا بيتكلم برضه عن هذا الجانب ان مش معنى الولايه ويكون من اولياء اصفيائي انهم لا يخطئون مطلقا ليس معناها انهم لا يخطئون ايه مطلقاً. كما خلاص حتى هو كتب عبارة شبيهة بالرواية لما ذكرتها لكم شوي لو عبد أطعني تكن ربانياً أه يعني أه كن, فيكون كن فيكون هذه الأمور تتعلق بالله جل وعلا لا تكون للعبد أبداً كن فيكون هذه صفات الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا متعلق بالذات الإلهية ولا يتعلق بالأولياء مهما بلغوا من العبادة قد تكون هناك بعض الكرامات هذه أمور بشيء فيها لكن ليس معها فالحديث حديث ضعيف كما قلنا يقول أما من بالغ منه فقال حدث قلبي عن ربي فإنه أشد خطأا عبارة الشيء كتباء عنده إمام ابن حاج من بالغ منه فقال أي من الأولياء حدث قلبي عن ربي فإنه أشد خطأا فإنه لا يأمن قلبه قد يكون حدثه عن الشيطان أهل يعني ما أدراه أن حديث القلب هذا صادق لهذا الحديث كلام الإبام بن حجره قد يكون قلبه هذا حدثه عن إيه الشيطان قد تكون والعياذ بالله وسوسة شيطانية إذن كما قلنا الحديث الذي بين أيدينا بيبين لنا ما هو الطريق إلى الله جل وعلا الحديث من بدايته إلى نهايته أو الحديث برمته هكذا هو قال يعني كأنه إطار عام لبيان الطريق إلى الله جل وعلا كيف يقول فبيّن الأول الاتزام بالفرائض و التزام بالنوافل أو المداومة على النوافل أيضاً أقول أصل في الطريق إلى الله والوصول إلى معرفته ومحبته على والكلام اللي احنا قلناه في مسألة من أتى بما أوجب الله عليه أي من الفرائض وتقرب بالنوافل لم يرد دعائه الكمال إن العبد لو بلغ أعلى الدرجات ووصل إلى هذه المحبة لا ينقاطع عن الطلب والتقرب إلى الله واللجوء إلى الله والدعاء لأن في ذلك يعني خضوع لجلال الله جل وعلا وكمان إظهار لزل العبد وافتقاره إلى الله جل وعلا إظهار العبودية لله إظهار الافتقاد والالتجاء إلى الله جل وعلا هذا الجانب الأول في الحديث اللي ربط ما بين الفراء والنوافل وما يترتب عليها من المحبة ما يترتب عليها وسيلة القرب إلى الله جل وعلا ما كنت سمعه إلى آخره ترتب عليها استجابة الدعاء مع أن الإجابة الاجابه كما ذكر قد تنوع وقد تتاخر لحكمه يعلمها الله جل وعلا لان من المصلحه تاخيرها فالله هو العليم البصير بالاي بعباده انتقل بعد ذلك يتحدث عن الجزئيه الاخيره في الحديث وما ترددت عن شيء إن انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن أيضاً هذه وردت فيها أكثر من رواية برضو لابد أن نجمع هذه الرواية لأن الرواية ستوضح لنا المقصود أيضاً يعني الرواية الأصلية وعندما رواية ترددي عن موته وعندما ترددت عن شيء إلى آخره يعني في أنقبض روح المؤمن وغير ذلك من هذا الكلام وهنا نقل كلام عن الامام الخطّابي في مسألة التردد هل التردد جائز في حق الله؟ وهذه الأمور جائزة؟ ولا لا؟ فبين أن ذلك غير جائز في حق الله جل وعلا ثم ذكر تأويلات لمعنى العبارة التي بين أيدينا وهي يوم تردد في شيء انا فاعله إلى آخره ذكر فيها بعض التأويلات التي ربما توضح لنا المقصود من هذا الكلام من بين التأويلات اللي ذكرها لنا الإمام القطاري يقول أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره يعني بحسب الظاهر ويقول ان العمر قد اوشك على النهايه او ما الى ذلك يترف على الهلاك بسبب داء او مرض اصابه او شيء من هذا القبيل خلاص فيدعو الله فيشفيه الله منها اي من هذا الايه الداء ويدفع عنه المكروه يقول فيبون ذلك من فعله كتردد من يريد أمراً ثم يبدو له أمراً آخر فيتركه وباتكلم عن التردد وعن البداء شخص أصابه شيء ما فدع الله سبحانه وتعالى فرفع الله عنه ذلك آآ آآ آآ الأمر يقول ثم يبدو له فيتركه ويعرض عنه ولا بد له من لقاء الله سبحانه وتعالى إذا بلغ الكتاب أجلاً إذا لا بد من نهاية الإيه؟ الأجل يعني ربما إبن هو لما أصابه ذلك الذاء وأشرف على الهلاك دعا الله سبحانه وتعالى فشفاه من هذا المرض لكن حينما وصل الأجل إلى نهايته فلا بد من قبض روح هذا هو التاويل الاول الذي ذكره في هذا الموضوع في تاويل ثاني واكثر من هذا يقول معنى العباره ما ترددت او ما تردد رسلي في شيء الا فاعله هذا الكلام بالنسبه للرسل كترددي اياهم في نفس المؤمن ما ترددت رسلي في شيء انا فاعله الرسل لا تتردد في هذا الأمر ملد شبيه بتردد إياهم في نفس المؤمن وبيحكي بقى قصة موسى مع ملك المؤمن وأشم إليها فقط يعني حينما جاءه ملك الموقي ليقبض روحهم فنطع مع عينه القصة معروفة يعني إلى آخره لكن يعني بيشبهها بهذا الكلاب يعني خلاص في رأي آخر في المسألة بيقول ده معناها اختلاف أحوال العبد من ضعف ونصب ومشقة وكذا وكذا إلى آخره إلى أن ينتقل إلى أمر آخر خلاص فممكن يعني يكون الأمر نكتفي فيه ببعض التأويلات التي ذكرت في قوله وما ترددت عن شيء أنا إيه فاعل خلاص طبعا هو الشيخ ناقل كلام كثير في, في هذا الجانب أيضاً متعلق بنفس الموضوع وهتا برضو الإمام العيني برضو ذكرهما نفس الواجهين اللي ذكرهم ابن حجف نفس الواجهين الاثنين هو الأول والثاني اللي أنا قلتهم لحضراتكم برضو اتكلم عن قصة ملك الموت لكن في النهاية يعني هو نفس الكلام اللي ذكر الحافظ ابن حجر خلاص يقول أيضاً قد يحدث الله في قلب عبده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه والمحب ما بقية الحديث ايه بعد ما تكلم عن التردد ها كم من هذا الحديث كده أنا عندي حتى ده ولا تشوفون عندي هاو وما ترددتو عن شيء انا فاعل ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته هذه الجملة الأخيرة في الحديث فذكروا في معناها بر أيضاً كلام كثير يحتمل أن يكون تركيب الولي محتمل أن يعيش مثلاً خمسين سنة وعمره الذي كتبه الله له سبعين سنة فإذا بلغها برضو في نفس المعاني اللي فاتب فمرض دع الله إلى آخره فيجيبه عشرين أخرى مثلا فعبر عن ذلك بما ذكر في الحديث بموضوع اضطردوا نقل كلام برضو لابن الجاوزي في نفس الموضوع يعني هما كانوا الرئيين الأوليين ده كان كلام الخطابي لكن هناك آراء أخرى وتأويلات أخرى في الحديث ابن الجوزي يعبر بيقول إيه؟ التردد للملائكة الذين يقبضون الروح جعل أن التردد ليس من الله جل وعلا ولكن التردد للملائكة الذين يقبضون الروح لكن أضاف ذلك إلى نفسه لأن ترددهم ناتج عن أمر الله جل وعلا خلاص؟ لكن يترتب على كلام ابن الجوزي إذا قلنا إيه؟ إن إذا أمر, إذا أمر الملك بالقبض، فكيف يقع منه التردد؟ إذا كان ربنا هو الذي أمره بقبض الروح، فكيف يقول منه التردد؟ فكيف يقع منه التردد؟ خلاص، طبعا أجاب عن ذلك قال إنه يتردد ما لم يحدث له الذنب كأنه يقال لا تقبض روحه إلا إذا رضيه لا تقبض روحه إلا إذا, إذا رضيه رصد فلسه كلام كثير والوقت يعني أوشك على النهاية فأنا أتوقف معكم هنا نحس نكمل شاء الله قضية الترد وما يتعلق بها في اللقاء الطالم ان الله <تصفيق> نعم اه في نفس الدرس طب وري كده انت فين الكلام خلاص تخلیباً در افراد. ترشید.